سائل يقول أعمل صيادا في البحر وعندي عدة مراكب معدة للصيد هل عليها زكاة؟ وهل ما يرزقنا الله به من خيرات البحر عليه زكاة؟ مراكب الصيد لا زكاة فيها أما ما يصاد من سمك وغيره كل ذلك إذا عرضه للبيع فهو تجارة وتجب فيه زكاة التجارة بشروطها المعروفة Wallahu a